نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درد يوقض من شجرة يوقض من شجرة بركة زيتونة لا شرعيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يبيض ولو لم تمسها نور على نور علي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدو والآصار رجال رجال لا تلهي التجارة ولا بي لا تنهى عن تجارة ولا بيّن عن ذكر الله واقام الصلاة وان الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسنا والله يرزق من يشاء بغير حساب